ل آ س و ع ه النابلسي للعلوم د ل ل ه ف إ ذ ا ما منزلت س و ر ة م ه ه ك وذكر ف ي ا ا ل ق ت ا ل ف إ ذ ا ما ن ز ل ت س و ر ة I'm、mm、sorry. -hmm. you、oh.